ولقد آتينا موسى الهدا وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدا وذكرى لألقاب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشير والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلقاء أتاهم إن في صدورهم إلا كبر إن في صدورهم إلا كبر ماهم ببالغه فاستعذ بالله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 وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا غيب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون